كهم المفيحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله, ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. 119. كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين وعد الله حقا 118. وهو العزيز الحكيم 119. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم 111. من كل دابة وأنزلنا من السماء اتنا فينا من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال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 وصي الإنسان بوالديه حملته, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله, وفصاله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 أرضين فتكون فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بنا الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأأمُر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على 119. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 111. ألم تروا أن 119. ومن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ, وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى, ولا هدى ولا كتاب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 119. ونمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل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 و ان الله بلا تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق و انما يدعون من دونه الباطل و الله هو العلي الكبير الم تر أن 119. فلك تجري في البحر بنعمة الله ليريق من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمن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 أكسب غدا وما تدري نفسك بأي أرض